بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تشيمون فَلَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالْعِزْيَّةُ وَالْنَخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّونَ فَتَخْقَرَ لَكُمُ الْلَّيْلُ وَالْنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ فِي في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سفر البحر لتأكلوا منه لحما قريبا وتستخرج منه حليا تلبسونها فتستخرج منه حليا تلبسونها وترفلك موافر فيه ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَإِن تَعُدُّوا عَمَداً ضَالّاً لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور يحبثنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأجهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأجهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد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 من حديث اليموس الأشعري رضي الله عنه قال خلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا نعم يا رسول الله خلينا معك المغرب فقلنا لو صلينا معك العشاء فقال أحسنتم ثم رفع بفره إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع بفره إلى السماء ثم قال النجوم أمانة للسماء النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأفحابي فإذا ذهبت أتى أفحابي ما يوعدون وأفحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أفحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد ما توعد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أفواق للنجاة طوق كوني ليس بملك أحد قال وهو بقاء نجوم السماء فإذا جاءت القيامة انكدرت النجوم وانشقت السماء فقال ما يوجد النجم في السماء فأنت في أمان ثم ذكر فوقين شرعيين القول الأول قال أنا أمانة لأحابه لماذا كان أمانة لأحابه لأنه كان هو الدين ولم يكن لأحد أن يتكلم مع كلمته وكانت كلمته فصلاً وكانت ملزمةً لمن يسمعها يختلف الكل فإذا وصل الخلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسم بكلمة واحدة ولذلك لن يكن سمة خلاف يذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يكون من الاخلاف في الافهام بين البشر حتى الخلاف الذي كان بين أبي بكر وعمر في اختيار رجل ما كما قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك ويعني أبا بكر وعمر لما اختلف كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول حتى وإن سمع اللفظ سماعا واضحا فكان النبي عليه الصلاة والسلام آمناة لأصحابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه دا في حال وجوده وبعد أن يموت عليه الصلاة والسلام وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذن بقاؤه عليه الصلاة والسلام كان أمنة للأمة ثم جاء الطوق الثاني الشرعي الذي من تمثث به نجا قال وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ماتوا عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يغزو فيام من الناس الفئام لجماعة من فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان يغضو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم ثم يغزو في آم من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح له فذكر ثلاثة أجيال وقع في الزبير عن جابر جيل رابع ولكن حكم الحافظ ابن حجر بشذو هذه الرواية إذا بركة الصحابة امتدت إلى الجيل الثالث فيفتح لهم ببركة هؤلاء نحن لا نعلم نبياً من الأنبياء رزق بأصحاب كنبينا صلى الله عليه وسلم نقل كل شيء عنه عليه الصلاة والسلام بحيث تتم الأسوة به. كان هناك حديث ذكرته قبل ذلك، وهو مثار عجاب الشديد. فرأيت أن أسلوه عليكم. وأعبد هذا المجلس مجلسا من صحيح الإمام مسلم وصحيح مسلم هو ثاني كتاب من أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل بعد صحيح كله خالد وقبل أن أجلس إلى الحديث أريد أن أصحح شيئا دائما نسمع قول العلماء أصحف كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم هناك أناس فهموا هذه الكلمة خطأا فظنوا أن البخاري لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه فلما رأوا عالما انتقد حديثا في البخاري قالوا كيف يكون أصحوا كتاب بعد كتاب الله واستعظموا بعض الناس استعظم أن يكون في البخاري حديث متكلم فيه وكذلك استعظموا من مشكل لكن الترتيب كله على البخاري يبقى الحديث أخرج البخاري أخرجه مشكل أخرجه أشحاب أخرج السنة وأحمر أو حرصها جيد من خزيمة وبن وينفرد البخاري دون العالمين بالكلام فيه لماذا البخاري دونهم جميعا وهم كلهم أخرج الحديث لأن البخارية اشترط في كتابه شرطا صعبا في استيار الأحاديث فأنت إذا فأنت إذا تجاوزته هان عليك كل كتاب بعدها هذه المسالة باختصار الجماعة اللي بيستغربوا لماذا البخاري بالذات يعني هو منهم يعني، ماذا فعل البخاريين فيهم فالحديث فيه مسلم لماذا لا يذكر مسلم شوف تحدث كل اللي بينتخذوا حديث ذكر مسلم بشيء فضلا عن أضحاب السنن فضلا عن أحمد أو ديره اطلاق إنما يتخذون البخاري ليه لأنك إذا تجاوزت هذا الخط هان عليك كل كتاب إذ أنه رحمه الله اشترط في كتابه شرطا قويا لم يبلغه أحد قط من أصحاب الكتب لفلما تتجاوز الخط في الدفاع الأول يصل عليك خط الثاني والثاني يعني خط برليه مثل. ده كان كله 160 وشتين كيلو متر ارتفاعه كان 30 كيلو 30 متر رمض وكان في 35 وثلاثين من الحصون القوية لو تجاوزت الخط الأول هان عليك الخط الثاني والثالث ان الخط برليل ده كان عمقه 20 كيلو اللي شبكة الدفاع الإسرائيلية مش هو الخط الموازي القناة لو تجاوزت الخط المواجه للقناة سقف خط اللي هو البخاري عامل زي اللي برليف كده أو خط ماجينو الفرنساوي اللي الألماني اخترفوه في الحرب العالمية الثانية إذا تخصيت هذا الخط خلاص صارت البلد كبير المفهن البخاري عامل زي كده فلما نقول أصحف كتابين أي قياسا لغيرهما من الكتب مش قياسا بالقرآن المشكلة جاية من كده أنه هو حاصة البخاري في مقابل القرآن لا المسألة ليست كذلك إنما عندما تنظر في صحيح البخاري وتنظر في أي كتاب بعد البخاري تعلم أن البخاري مهما تكلم في بعض أحاديثه هو أقوى من كل الكتب يبقى يصح لك علميا أن تقول صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله أي إذا قيس ببقية, ببقية كتب وإلا إحنا كذارفين لعلم الحديث نعلم من قديم إن البخاري عليه اعتراضا بمثالة دي دي اجتهادات أرجو أن أنا مش عزالي بالمثالة درس علمي يكون ثقيلا عليكم يعني لكن لا بد أن نوضح هذا إن في على مصادرنا الأصلية، وبكل أسف الحضارات على المصادر الأصلية أنذر من الكبريت الأحمق لما يكون دولة ما فيهاش حرس حدود، أنتم تصوروا أن الحدود دي مش مكتفية وتقول هالاعذار من كل مكان أيتها على المشاهد الكلام ده اذا كان حرس حدودي موجود. حرص الحدود بخص الدفاع الأول فإحنا عندنا في كل العلوم ناس أفاضل وناس علماء الكلام ذا في علم الحديث وفي صحيحين على وجه الخصوص رجالنا أندر من الكبريت الأحب وهذا يحتاج إلى عمر طويل وإلى استقراء كامل للكتاب وقل من يستقر الكتاب البخاري كله حتى تسلج شرطه وحتى يعرف عمق تراجمه وحتى يعرف تنسى أبوابه عدد رش ماتينا وجاز وطلبت العلم لا يلعبون. فعندما نقول البخاري ومسلم الصحح الكتابين مش معناه إننا فيش فيها أحاديث متكلمون فيها لكن الكلام مبني على الحكم على الوضع. يعني أنا لو سألتكم. أيهما الأصل وأيهما الفرع الرواية للراوي. مين الأصل يعني مين الأصل اللي أنا ببني عليه الرواية أو الراوي الرواية وصبع الرواية دي نتيجة كلام الراوي الرواية ما طاردش في الهوى جد إنما الرواية مبنية على نقل النقل ده لقلها ودجال دجال يبقى هم الرواية يبقى الأصل الرواية الفرع الرواية التي خرجت من هذا الرواية طيب الحكم على الرجال الناس بيختلفوا فيه ممكن إنسان نسأل عنه عشر واحد يقول لك ده إنسان فرع واحد قال لك انسان خفيف الثاني يقول لك مجهول ده أعرفه والثاني يقول لك ها ابن حلال ها الحلال دي يعني ايه ها مشيء يعني طب انت لختلفتوا فيه اللي قال هذا رجل فاضل واحلف بالله على ذلك واحد قال لا أعرفه نقدم كلام من فيهم لال وجزم وقال هذا رجل فاضل لا أعرفه ومش رجل قال لا أعرفه لا رجل قال هذا رجل سيء اثنينهم واحد قال فاضل دين واحد قال سيء انا انا قولي ايه السيئ ولا ولا الفاضل انا بعمل مناقشات عامه جميعا عشان ما تناموش مني ها يعني بحاول انا بقى ايه بحاول ان انا افصحكم يا ترى ما دخلنا الشغل وانا لما انا ما بتكلم انا حيل بنفسي يعني ممكن ده اللي ده اللي انا حضاري يروح كله ما قولولي مش هنا ولا كده تمام طيب. هقول لكم حاجة لو جاء رجل امام القاضي وقال له احلب الله العظيم ان الراجل ده كويس او ان الراجل ده لم يفعل فعل كلام حالة القاضي لو عنده حاجة مش القاضي بيحكم على كلام الشاهد هل القاضي بيقول للشاهد انتظر لحد ما نبعث لجيرانك ونعمل عندنا التحريات ان احتمال تكون انت متضابطها مع المشهود له القاضي بيعمل هذا الكلام اطلاقا لكن الراوي عكس كده تعرف عارف ناجب الدولة هو مظهر المحدثين لا. ايه مذهب امن الدولة انت متهم حتى تثبت براءتك. ايه مذهب المحدثين ها مش عاديكم تشيرون يظن في المحدثين تفكرونهم ها لا يعني الراوي غير الشاهد الشاهد القاضي لا يفعله الشاهد انت عدل ولا لا ولا يجيب ناس يقوله عدل ولا لا لحد ما يجي للقاضي واحد يقول له أيها القاضي هذا ضرب أباه قبل أن يأتي إلى هنا آه يضرب أبوه الأفاسق بقى يسقط شهادته لأنه ضرب ماذا؟ ضرب أباه استأسقط شهادته بعد ما يصله الجرح خلاص كده؟ علماء الحديث يقول لك لا الشاهد ذات الآخر بيشهد على حطام الدنيا كلام ثالث لكن الراوي الذي سيتدين الناس بكلامه وروايته تكون ملتمة بالخلق أنا مش هاخدها من أي حد أنا لا أعني ملايين المسلمين أو مليارات المسلمين على قيام الساعة برواية مغفل أو مجهول أو الكلام لا ألابد أن يكون عدلا ثقة حتى أقبل كلامه يبقى نصف فيه متهم ولا لا الأصل في أنني لا أقبل روايته حتى يثبت أنه لا أهل لقبول الرواية بخلاف الشاهد أراد كده؟ طالما المثالة الراوي هو الأصل في اختلاف في وجهات النظر بالنسبة العلماء واحد ساكن جنب راوي من الراوي عرف ومن بلده وجاء رجل غريب سمع الرائو ده قال كلمتين كده ما عجبهوش قال ليس بفقه وجابه اللي قعد جنبه قال هذا رجل فقه أخذ بكلام مين بكلام بلدي الرجل لأنه أعلم به وأدرى من الغريب وعليه الحديث وضع الضوابط من حديث مش المسالة سبهللة ولا المسالة مسالة مزاجك ولا كده يتهيأ له يقول لا المسال مش كده خرارك ضوادق حديدية موجودة في علم الحديث. البخاري له رأي ثراء الرأي. معي. ابن معين وأحمد بن حنبل له رأي مختلف. البخاري قال هذا الروي ثقة عندي وهو إمام كبير مجتهد. فلا من الأحاديث بتاعته حطاف الصحيح بتاعه. يجي واحد يقول لك لا إذن البخاري يحط ده صحيحه وأحمد بن حنبل قال عليه منكر الحديث. يبقى الحديث ده ضعيف ولا قولة على قولة لمفسر على مفسر اخر كل واحد مفسر طب ايه رايكم في حديث انما الاعمال بالنيات صحيح طبيعي ده يصحح انه صحيح ها ممكن ابعط لك تعملها فأنا أقول لك على الحديث ذا هو صحيح مئة بالمئة مش لأن البخاري ومسلم خرجاه لأن الأمة كلها اتفقت على صحته فقر فيه إجماع معاك حدين في عيونك ضعيف ولا يجوز النظر في إثناده حينها لكن فيه راوي اسمه محمد ابن إبراهيم التيمة الحديث ده ما نشغل إسناد واحد في الدنيا على عبدالعبد قالوا في إسناد, إسناد واحد فقط من أول يا حسن سعيد الأنظري عن محمد بن الارين الثيني عن علقامة بن وقاص الليتي عن عمر بن الخطاب. ما نشغل كده هذا الإسناد الوحيد ثم تواتر هذا الحديث من تحت يا حسن سعيد بحيث رأى أكثر من سبعين وفي بعض العلماء ادعى ان رواه سبعمائة حضر ما حدث العسقلاني وهو من اهل الاستقراء فالكلام ده قال انا من يوم ما عرفتي ميني من شمالي وعرفت حاجة شمالي من حديث معي من الحديث ما اضعت شكم من مين فالسبعمائة دي مسألة بعيدة جدا احد رواك هذا الحديث محمد بن رضين التيمي احمد بن قال يروي مناتية جروي مناكير ودراوي تفرذ بحديث لن يتابعه احد لو تابعه احد كنا هم مشيه طب ازاي الحديثة اتفقت الامة على فحته وفي راوي احمد يقول يره مناكير وهو اللي بيعترض على البخير ومشلم يخذوا الكلام ده بس راوي متكلم فيه لدرجة ان في واحد نزل كتاب اسمه صحيح صحيح البخاري. او الله هتبت عمل ثلاث مجلدات مجلدين جت فيهم البخاري كله وفأعل الأساند اللي فيه سفيان الثوري وسفيان ابن عيين وما خلاش واحد لدرجة أنني قلت هذا الرجل يحتاج إلى إثناد من الملائك عشان يعبده ويقباله كل أحاديث سفيان الثوري ضعيف كل أحاديث سفيان ابن عيينة ضعيف كلها على بعضها من أول حديث في عشان إيه؟ قال لك اسمه يدلل طب ده اللي قال لك يدلل هو اللي خرج الحديث لسفيان ده يعني انت ما حاجة من جيبك ولا جبت حاجة من عند أهلك يعني ها ده اللي عرفت التدليس واللي قال لك فلان مدلل هو اللي انت عملت تسمعن عليه وعملت صحح عليه فهذا يحتاج الى اسناد من الملائكه عمل صحيح صحيح البخاري كانت النتيجه بتاعته ايه الدراسيه ال خلاصتها صحيح البخاري ممكن 2 و هو اللي نزل فنعذوّل إحنا لما يجي النهاردة ننظر إلى واقع هذين الكتابين، نلِي ليس هناك كتاب إطلاق بعدهما اشترط مش طرفاه، البخاري ثم مسلم نحى نحوه ووسع شرط شوية، فلما واسع شرط شوية كان الاعتراض عليه أكثر من البخاري، خلاص؟ فا لما بنقول ذا أفرح كتابين وقع في إفراط وتفريط إفراط في أنه واحد قال لك ليست فيهما حديث متكلم فيه والتفريق إن هو يدعي إن البخاري أو بوسي في إسرائيليات وهو الأخير والحق دائم بين طرفي مقيد وفق بين مقيدة فأهل من مسلم لما العلماء أعدوا فضلوا من البخاري المسلم ميزوا مسلما بشيء هو الذي جعلني أختار منه حديث اليوم قالوا مسلم أحسن سياقة للحديث من البخاري لأنه يأتي بالحديث بتمامه وبألفاظ شيوخه لأنه كتب صحيحه في حياة شيوخه، فكان يمكن له إذا يعني شك في لفظنا وكذا أن يراجع شيخه الذي أخذ منه الحديث ليأتي الحديث على وجهه. ثم إنه لا يقطع الحديث بحيث تذهب حلاوته، بخلاف البخاري، كان يقطع الحديث الواحد إلى أحاديث لأنه كان يتتبع الشق الذي في الحديث. فلما يكون عايز جملة من حديث ثلاث صفحات ما يجيب لكش ثلاث صفحات يا فقط التي يريد منها الحكم الفصل حتى لا يعظم كتابه ويطول عشان كده هو يسمى ايه الجامع الصحيح المقصر فلو كل رواية أراد أن يختمد منها حكما فأتى بها على وجهها لأن البخاري أضعاف الحجم الموجود لها. مسلم صنف كتابه أبوابا ولكنه لم يسمي الباب. يعني اللي تقرأه تقرأه صح المسلم. باب كذا وكذا. مش تبويب مسلم. ده تبويب النووي. وقبل النووي في علماء بوّبو تبويبات خاصة على صح مسلم. لكن كتاب النور لما اشتهر والكلام ده ثبت تبويبه على غيره لكن مسلم أسم كتاب الكتب كتاب الإيمان كتاب الفهارة كتاب الغسل كتاب الحيض كتاب, كتاب الزكاة كتاب أسموا الكتب ثم قسم الكتب الى أبواب ولكن لم يبوب الأحاديث لم يبوب يقول هذا كذا وكذا زي من البخاري بيعملها فلأن مسلم احسلوا سياقتنا البخاري أفضل أنا كثيرا أن آتي بلفظ مسلم على نظ البخاري لهذه السياق الصحابة رضي الله عنهم فيه المشاهير وغير مشاهير بالنسبة لعوامل المسلمين. أنا اخترت صحابية ليس بمشهور لكنه بطل من الأبطار أبلى بلاء حسنا في غزوة ذي قرب حتى مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أستغرب كثيرا مطلع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يبايعه ثلاث مرات وليس مرة واحدة كما سأقرأ عليكم نظر حديث. أنا أحفظ الحديث لكن أنا فضلت أن آتي بلقظ الكتاب عشان يبعيه هو مجلس من فحيح مشكل لأن أنا أحفظ الحديث عبارة عن أربع خمس أو فتحات لكن أنا إذا أتيت ربما بدلت كلمة بكلمة أو وضعت جملة قبل الجملة فأنا أحبثت أن آتي بالحديث على لقظه ثم أقف على بعض ثوائده لان انا عشان اكثر على فوائد حديث خمس فبحان يبقى ان شاء الله ايه هتخبحه هنا في المسجد وانا البطاقة بتاعتي مكتوفي هدون عمل يعملين شغل ااعد ااعد لكن انت ناس شغالين عندكم شغل وعندكم كده ها؟ فهذا الحديث رواه الامان البخاري في كتاب المغازي الحديث الجليل الذي أحبته بعد قراءة هذا الحديث حتى غلب حبه على قلبي هو سلامة ابن الأكواع رضي, رضي الله عنه. وسلامة ابن الأكواع غير معروف كما قلت لجماهير المسلمين لا يعرفه إلا المشتغلون بالحديث. أو حل لهم اصطلاع على الصحيح والأغمض منه عمه عامر بن الأكوة عامر بن الأكوة سيأتي في آخر الحديث قل من الناس من يعرف عامرا لكن الله يعرفه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وهو حي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لرجل وهو حي علموا أنه سيموت شهيدا كما لا أريد أن اختذف الحدث وأترك كل حدث في موضعه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاشر حاء أو تكون فكرة حمار ولا اللي هاجة أو قوله حاء لا حاء دي عند المحدثين حرف معناه التحليل يريد أن يقول أنا عندي إسناد آخر سأحول النقل إليه زي اختزال كده بل يقول لك تحويل ويقول لك إسناد الثاني يقول لك حرف حاق فأول ما تقول حرف الحاق لوحده كده في إسناد الاثنيث يعرف أنه يجدك إسناد ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس وكتاب مسلم من حيث قبل أن يكون كتابا متون يعني اللي عادي يستمتع بالفقر يرى في البخاري واللي عز استمتع بصنعة الإسناد عليه بمسلم ليه لأن مسلم يكثر من تحويل الأثانيب وليس محدثين بخلاف البخار فإنمان مسلم ذكر عدة أثانيب لهذا الحديث وطبعا أنا يعني تحت كلمة حق دي تحتيها كلام جميل وغريب بس فأنا مش هدخل فيه لأن أنا أتخل في علم الحديث بان فأنا مش عايز ييبردو أشرد عن الداف يقول حدثنا أبو بكر بن علي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوي هو إسحاق بن غين ابن راهوي قال أخبرنا أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك ابن عامر كلاهما اللي هو هاشم ابن القاسم وابو عامر العقبي عن عكرمة ابن عمار ها ها دي ايه اتناه اثناه اخر وحدثنا عبدالله ابن عبد الرحمن الدارني اللي هو صاحب السنة الدارني المشهور ذا كان برضي شيء البخاري ومسلم وهذا حديثه اشبه هو روى عن عدة شيوخ بس اللفظ الذي اختاره في هذا الحديث هو لفظ إجارني وهذا مما يتميز به مشمع البخاري البخاري ساعات يجيب الحديث عن أفضل من شيء بس لا يبين هذا لفظ من بحيث أنك متعرفت تجد لفظ الشيخ ده أو لفظ هذا الشيخ. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا الكلمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي حدثني أبي ليتها ترجع ويكون فينا من يقول حدثني أبي أبوه الوسلمة ابن الأكوان قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن أربعة عشرة مئة ألف إنسان وعليها خمسون شافا لا ترويها اللي البئر دي فيها مية لا تروي هذا العدد ولا شيء. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبر الركية الركية اللي هو البئر والجبى اللي هو ما يحيط بالبئر اللي هو إيه؟ يعتبر شفير البئر يعني اللي انت بتفكف عليه قال فإما دعا وإما بثق بثق أو بفق السين بتحل محل الصاد والعكس إما بثق فيها أو دعا قال فجاشت فتقينا واستقينا يعني فار الماء وملأ البئر فشرب القوم كلهم وشربت الأعوام أيضاً. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس. ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس قال وأيضا أنا لك أنا لفت نظري أنه بايع سلم لوحده ثلاث مرات لوحده لم يبايع أحد لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد منهم قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة الحجفة أو الدرقة تشبه الترس الذي يستعمله المقاتل في القتال يحمي به رأسه يحمي به يده اللي هي زي زيلأمة الحرب كده بحيث أنه يلبس الخوزة حديد ضربه مستيط ما يفللش دماغه أو يلبس لأمة الحرب لا يكون حاكرا بحيث لو ضربوا على أينه ما يضعهاش وأن ليس أصلا لما راه عجلا ليس معه الشلاح أعطاه حجفة أو ضربة حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي وسط الناس قال وأيضا لي ثالث مرة سلمة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال فباعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك الذي أعطيتك لما لم يجد معه السلمة أعطاه الحجف والدرقة فلما أراد أن يبايعه في المرة الثالثة لم يجد معه هذا الترس فالجيسال أين حجفتك أو درقتك قلت يا رسول الله لقياني عمي عامر عافلا فأعطيته إياه عم عامر ابن لاكوة قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي يعني بأبغني يعني أعطيه لما يكون احنا في حالة حرب ومعك الترس معك الخوزة معك اللأمة اديها الواحد تاني وتبقى انت حاسرا ده كل واحد بيذاته عن حياته عايز برضه ينتصر وكالحبث يرجع لإيه يرجع لها فالنبي عليه الصلاة كأن قال لك له انك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب لي من نفسك يعني كأنه يريد أن يقول كأن عمك أحب إليك من نفسك وفي هذا دليل على جواز استخدام أمثال أوائل في الكلام وهذا مما تميز به العرب كان عندهم أمثال والميدان له كتاب الأمثال والعسكري كريم كتب الأمثال كتب رائع جدا يصلون إلى المطلوب لأقل قدر من الكلام البديع البليغ فمثلا إذا ذهبت لتعطب صفة ثم رجعت منها صفر اليدين فقال لك أحد الناس ها ما حالك إذا استخدمت أمثال الأوائل تقول رجعت بخفي حنين إذا كانت الأمثال سائرة بين الناس خلاص مش أقولك حنين مين وأعادك على المفترض تحكيل القصة لا بتبعي أمثال دارجة يقول رجعت بخفي حنين حنين دا يطلع أي حنين دا رجل كانت له ناقة جيدة ولكن لم يكن عاقلة ذا عقل راجع واحد من فليل حبي ياخد النقد منه انا جاي على فرع شجرة او عارف انه كل يوم بيمشي من, من الطريق ده جاي على فرع شجرة واما له ايه فردة من الجذع وبعد كيلو انا علاق له الفردة التانية فحنين راكب النقا بتاعته وبعدين ماشي لقى فردة الجزمة جديدة لا ينجلس ايه ما تعطيتش صباب قال ما اجوادها لو كان لها و... اوه اه اه اه مشي اه يا واحد يعني به ايه بعد ما مشي كيلو لا ايه الفردة التانية يقال حلوة اوي قل نبرك النقا و ايه ورجع يجيب ال الفردة التانية كان الحرام نستخباله في الضررة اما راكب النقا و وشرخ به خلاص بعد ما جاب الفردة الثانية وجملاش الناقة فأين ناقتك بسألوه قال رجعت بالخفين هو كان خنين بره رجعت بالخفين فيبقى هو ضيع الناقة بسبب إيه نعم يبقى مين الخسران أول خسران خلاص نشرح الله الله يبقى المثل رجع رجعك بيت حنين الى ايه الذي يضحي بالغال النفيس للبق الخشيف. كتب الأمثال كتب ممتازة مسلية فيها أجب كثير. ومن أحسن الكتب في الحياة كتاب الأمثال للميداني ليذكر المثل وذكر سبب عروهه هو مطبوع من قديم مطبوع بخمسة في مجلدات. عليه الصلاة والسلام قال لسلمة ابن الأكوع لما أعطى حجفته أو درقته لعمه عامر قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي عائشة رضي الله عنها لما قالت العبد الرحمن ابن أبي بكر لما لا تزورون قال يا أم ألم يقل الأول الجماعة علم إيه ما هو ماته برضه زر غبا تزدد حبا ما وفي بعض الناس ينشيبه حديثا هو يعفع ما ورد في بعض الكتب على أنه إيه حديث لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه السلام زر غبا فزدت حبا يعني زر على فترات متباعدة وأنا أهدي هذا المثل للجماعة اللي كانت فين كتابهم وبعدين يروح لعوده السراحة بالليل في بيوت الناس والراجل قاعد عندي شغل بكرة ويعمل كده على الكرسي وصاحبنا مش شايف حاجة خطر قاعد وخطر وأول اللي بروح كل يوم كل يوم على طول وقال لا أنا بقول له بقى إيه المثل ده زر تزد تذذب حبا قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسك قال ثم إن المشركين راسلون الصلحة حتى مشى بعضنا في بعض واطلحنا الصلحة الحضيرية المعروفة قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي طرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله هذا الدرس الذي يجب أن نتعلمه ونعلم لما ساد الأولون ولما حققنا ما الذي يجبر رجلا كسلمة كان له مال ودار على أن يكون تديعا تعرف في الموقف كان في زمان التباع التباع ذا هو ايه؟ بيمسح العربية ونادي على الزباين ويأخذ الأجرة من من الناس والثواء هو المعلب هيقولش لحد ذات الأجرة ذا كان اسم التباع زمان يعني لما يقول كنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحثه بالمحثة يعني بالليف ليشك الحمين من الغبار والكلام له وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما صلحنا نحن وأهل مكة واختلف بعضنا ببعض أتيت شجرة فكثحت شوكا عيدنا في ظل الشجرة فالشجرة النزلة شوف فكانت تحت الشجرة وإيه والطجعة في ظلها قال فوفا اتجعت في أفلها قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضهم فتحولت إلى شجرة أخرى. ألا؟ من اللي خلي يصدر على الناس يشتمون النبي؟ عشان كان في صلح والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عقد صلحا لا يجوز لأحد أن يخترمه. هو دفع أثاث نجاح الجماعة عموما. أي جماعة؟ أن يكون لها رأب رأس آمر حكيم وأن يطاع قال ما أنه يأمر بعصا الله هما الجماعة توع الجرايد المجلات والوالتوكش والمش عارفيه يقول, يقول لك الثورة نجحت لأنها كانت بلا رأس اي حاجة بلا رأس ممكن تعيش بالعقل كده لما تحب تقتل الافحة تقطع دلها ولا تقطع رأسها تعتع رأسها يقول لك عليك برأس الافحة فكل شيء بلا رأس ميت يقول لك ميزة الثورة انها بلا رأس اول مرة اشوف حاجة بلا رأس تعتبر مين مر أبو حنيفة رحمه الله على رجال طلبة علم كده يتفقهون فقال لهم مرأس قالوا لا قال إذا لا يفلحون أبدا ما في الآخر إذا اختلف دا أو دا أو دا أو دا المرد المين وإحنا عادلنا في الأمثال نعطف هذا على ما سرق يقول لك لما قسم الله الأرزاق على الخلق اعترض كل مرئ على رزقه فلما قسم العقول رضي كل إنسان جعاقه مش هي كده كل صاخد على رزقه ليه أنا ما عنديش غلة ليه ما عنديش خيار أصل صحيحة ليه ما أنا ساكن في حاجة شعبي مش ساكن في حاجة راقي ليه كذا كذا كذا أول ما ليجي نتكلم لا في العقول لا هو عقل ويزن جلس تمام؟ طيب أنا وأنت اختلفنا لست أولى بالصواب مني ولست أولى بالخطأ منك زي ما من أنت بتخصي وتصيب أنا كمان أخطي وأصيب طيب إذا اختلفت أنا وأنت من الحاكم بيناء نجيب واحد ثالث زينا أنا هاعترض وأقول لك هو دا إيه اللي عنده عقلين وانا عندي عقل ولا عند عقل وانا عندي نص؟ الثالث جين تجيبه دا إيه محلوا من الإعراض طمح لكلنا اولاد تسعة وجايز يكون هو ابن 7 كمان ولا ابن 9 يعني انا المفروض انا دماغي احسن منه هو دخل حضانه وانا ما دخلتش ها انا ممكن ندخل في الفيلم ده يبقى انا وانت اذا اختلفنا يبقى لا بد ان يكون العقل الثالث الحاكم عقل معصوم مين العقل المعصوم الرسول حسناً بات وعشان كده في الحديث قال لك أنا أمنات لأمتي اتنين اختلفوا يدخل بنا ويخلص خلاه ومش حد يقدر يقول له لا ولا يعترض عليه ليه لأن ده شرخ في إيمانه على طول يبقى المرض في النهاية إلى العقل المعصوم وهو عقل النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ينتهي من القصة إذا رجعنا إلى مسألات لكن يجي يقول لي إن ناجحت لأنها بلا رأس طب الشباب اللي طلع دول قدروا يهديموا الدول لكن هل استطاعوا عن يبنوها؟ ليه ما كانش هدونهم خصة بناء أصلا لأن سقوط الدولة نفسها كان مفاجأة للجميع مفاجأة للعالم أجمع حتى المخابرات الغربية اللي اللي هي شغالة بطرس الدبت النملأ ما كانش يعرف اللي الله يحكم ولانا ولا أنت ولا أجدع مننا كان يعرف ان خلاص. حدث لكن ليس عندي خصة بناء، عمل اني خضت صباح تمام فلما سلم الجماعة الاربع المشركين دول وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم بيخذوه وفيه جنود صل او فيه صلح بينه وبين اهل ملكة ما يداروش ما يدارش سلم يتعدى اصلاقا على الجماعة دول قال فأبغطوهم وعلشان قاطر ما يسمع ما يكره ويبقى قاعد أما رايح لشجرة ثانية ونايب تحتها المجرعة الأربعة المشيكين دول على الشجرة وناموا تحتها الرجل فبينما هم كذلك إذ سمع صوتا يقول وصباحا قتل ابن زنيا يعني واحد من اتعدى على واحد من المشاكين وقتله شوف خلمة عملي بقى البطولة هتبتدي من اول اللحظة بقى. وكان خلمته رضي الله عنه قرية البنياء قال الرعب التابعين دخلت على خلمة ابن الكعب وسلموا عليه فكانت يده كخف البعير تخيل بقى لما تكون ايه زي خف البعير وما الرجلي ايه انتو هتشوفوا دلوقتي سلمة هيعمل ايه مش في اربعه من المشركين دا في جيش من المشركين وذا رجل وحده سترون كيف فعل هذا البطل يقول سلمة فتحولت الى جثه اخرى وعلقوا سلاحهم واقتعوا فبينما كذلك إذ نادى منادي من أسل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيد قال فاخترضت سيفي أي أخذته من غنده ثم شددت على أولئك الأرضعة وهم ركود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغفا في يدي الضغف والحجم تخيل بقى لما يكون كل كل واحد معا سيف تخني كده يبقوا زي الحجم في إيدي إيدي زي كوف الحيل ولا لا ها مثلكم زي ما تتكون مثلك في تيجيل ولا لا يقول فجعلت ضغطا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه لا أنا رأس ترفع رأسك لا رأس كان الأولها كده اللي حيرفع رأسه وبعدين شوف يعني شوف الحلف شوف الحلف اللي هو كله محبة ينضح محبة والذي كرم وجه محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو عمل معاكم الاتفاقية وأنا تحولت إلى شجرة أخرى حتى لا أخرق ما عقد. لا يرفع أحدكم رأسه إلي وينظر معطربا وينظر إلي فضلا عن أن يعطرب إلا الذي فيه عينه. صاد ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمي عامر برجل من العبلات قليل يعني ينتسبون إلى امرأة اسمها عبلة يقال له مكرز يقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين فرس المجفف اللي هو عليه برجعه تقيه السهام عمل فيه اللعنه برضه في الحرب والكلام ده ما هو الفرس اللي انت ركبه اذا ما حمتش بطنه ممكن اي فارس يخراق له بطنه ويوقعه فهو علشان الفارس يحمي الفرس يقوم بردعه بحيث استهام يصعب عليها ان ايه تخترق هذا الشيء التجفى بشاء وتدخل على بطن الفرس يبقى عمه عامد جاب راجل من العبلات ومعه سبعين ايه واحد فتراهه او لو كان واحد ايه واحد وسبعين او وسلمه جاب له اربعين جاءه كم واحد كمسة وسبعين مش كده سبعين واحد اللي جابهم ايه عامل اللي واحد وسبعين ولا رضع اللي جابهم سلم كم سبعين واحد قال فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء هم اللي يتحملوا عهد بدء نقض العهد وثناء اي للمرة بالاخرى فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم الآية كلها قال خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل بني لحيان قوما من المشركين بينهم وبين مسلمين جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كانه طليعة للنبي والحابب يعني طليعة يعني ذي الجسوس فاستغفر لمن يصعد هذا الجبل يبقى الجبل شكله ايه عالي ولا واتي سهل ولا وعب وعب هنا يستغفر له لأنه يجب أن يكون فيها إيه؟ حاجة فيها مجهود يعني قال سلمته فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا وهذا عمز الرباط المرابط يجري كما قال نفسه يختم على عمل كل عامل إلا المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة الرباط يعني ايه يعني الحدود التي بيننا وبين العدو حتى لو احنا في حالة سن وذك علماؤنا كانوا يربطون احمد محمد كان لروح الرباط مش الرباط غير مغرب لا يعني يذهبوا بينه وبين المشركين على الحدود يعد للثين ثلاثة اربعة ويرجع كان كل العلماء هكذا لعل احدهم يموت وهو ايه وهو مقابل يوم يجري عليه عمله يوم القيامة وطالما فيه رباط العدو خاف يعني حدود الدولة الاسلامية كانت محروسة بصفة دائمة وكان الكل يذهب متطوعا بالوقت اللي بيطلع من الجيش شبه فرحان قوي ويهنوه ووزع بيبسه ومش عارفه الكلام ذا كانوا زمان عندما كان الدخول الجيش اسمه الجهادية الزفنين الجهاد كان اللي يطلع من الجيش يصوص عليه ليه قال لك مش راجل واخضرع من الجيش ليه عشان مش راجل يعني ليس راجل لن يعني, يعني. جواتي بقى أمنيت كل واحد انه يطلع من الجيش شو بقى الفرق بين زمان وبين النهار لا ده هو كان يمشي مسافات طويلة حتى يصل إلى الرباط ليرابط تأكيدا لهذا الحديث الذي رواه هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمت الملاك وعندما استال ثني عن ليش عشان استرخ لمرق الجبل رقاه تلك الليلة مرة أو مرتين. قال ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح الظهر اللي هو اللي الأعاني اللي البقر والابل والغنم وبالكلام بعث بهذا الظهر مع غلام له اسمه رباح وأنا معه وخرجت معه بفرة فلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا يقول إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعي ثاني أهداه ثنا شن النبي صلى الله عليه وسلم قل تعوهم يكون لهم بل الفجور يوثناء أهدي للمرة تاني يعني كانه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي غدر أول مرة سيغدر في المرة الثانية تعافى عنهم أول مرة إنما ثاني مرة لا المرة دي أغار عبد الرحمن الفجاري أحد المشركين على الراعي قتله وأخذ كل الأنعام ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام كان سلم مع رباح بالفرض بتعطي حتى ابن عبيد الله كان مع الراعي الراعي هو كان يرعى الغنم ورباح كان هو المشرف على الظهر قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله اللي هو صاحب الفرس يعني وأخذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه يقال سرحت الناقة يعني ذهبت لتأكل السرح هو يعني برضه. قال ثم قمت على أكمة الأكمة هو إيه الجبل الصغير كده وقفت عليه فاستقبلت المدينة قال لو للمدينة فناديت ثلاثا يا صباحا ده كان للا استغاثة من صفرات اللي في, في العهد الحديث ده يا صباحات على تعرف مجيب في وطباحا فيكون شوف لما هو فين والمدينة فين فلما يقولي يا صبحاء ويطور المسوط ويصل إلى المدينة يبقى البنية بتاعته ايه البنية بتاعته قوينة قال ثم خرجت في آثار القوم أرميهم في النبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع بل يوم يوم الرضع. يوم الرضع كلمة يوم الرضع دي ده دا برضو داخل يقال لئيم رامع كان الزمان لما البخيل يشد يشرب لبن المعزة مثلا وان حاجة او البقرة ولا الموزة لما يجي يشرب انت عارف اللبن بيبقى له صوت وهو بينزل في الطاجن يعني هو بقى مش هاي حد يعرف انه يشرب لبن يوم ينزل تحت المعزة ويرضع ها ها بحيث انه يموت ومفيش حد يعرف انه ايه انه يشرب لبن فوصف اللئيم بهذا يقال اللئيم راضع نسبة ده كان الى ايه الى فعل هذا اللئيم العمل يرضع من ثدي الشاه ولا حاجه بحيث ما فيش حد شاركه الايه اللبن يقول انا ابن الاكوع واليوم يوم اللئام اعرفهم شغلهم قال فألحق رجلا منه فأصق سهما في رحله حتى خلص نص السهم إلى كتفه فقلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع كان زمان ده اسمه رجل كانوا يرتجزون في الأعمال المهمة من باب التخفيف على الناس. جس الكلام ده موجود حتى النهاردة الجماعة اللي بتاحه والدودة جس الاطن والكلام يعودوا ايه يغنوا وانشيدوا ها وخلنا يطمخطر فيهم وخليهم يتكعبل فيها هيه كده جانوا ايه الجماعة كل خولي كل خولي من دول احنا سيكون نسرح تجدها زمان نسرح القطن ونقلب الشجر عشان ندينها اللطعة يعني الدوزة كده البيض بتاع الدوزة كانت <تصفيق> تمام وكما الله تعالوا الكلام هي نوم نقطع الولاء والنقص الصفاءات بنحرق اللي هي الدوزة عشان ما تكونش الأوض تمام فكان كل خولي بباله مثلا خمس فتدين اللي هي المنطقة بتاعته اللي مغوظي نقليه فكنا احنا بنشغل في حتة وعلى بعد مثلا تبت اربع فتدين في خولي تاني معا شوية عياد صغيري ويلقاحوا كلام على بعض ده كل جاء إيه علشان يتلل نفسنا والحد النهاردة جمعة اللي بيشتلوا الرز والكلام ده إيه برضو دوسروا عمالية يغنوا وهم عمالية يشتلوا من باب إيه من باب الترويح عن النفس وعشان يقفضوا إيه المساة بتاعت الشغل والكلام ده قديم فأتخبرين لما النبيس فيهم يحمر كان الصحر يرتجزون وكان النبيس عصر يشاركهم إيه يشاركهم هذا الرجل لكنه كان بيكسر البيت عشان ما يباشى الشاعر لا على قوله من يقول إن الرجس من بحر الشعر في واحد يقول لك لا مش من بحر الشعر وتمام فالصحابة كانوا يردون عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة الشطر الأولان مكسور يعني ما تعرفش وزنه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة شوف الشطر الثاني موزون ازاي فاكرم الانصارة والمهاجرة هاتي الشطر الاولان اعمله زاي اخوت تاني ما تعرفش كيف فاكرم الانصارة والمهاجرة اللهم لا عايش الا عام شو الاخرة مش جاي خامشة مش جاي الشطر والانش موزون هو كثر عمزا عليه الصلاة والسلام عشان مباشي يقول الشعب ها؟ كان اذا روى بيت شعر لود الاسرة بخلاص الصحابة اللي كانوا بيضدوا عليه الاسرة هو كان يقول اللهم لا عيشها لا عيش الاسرة فاكرم الانصار والمهادرة هم اللي يقولوا الاسرة كلام موزون كله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نحن الذين لا بايعوا على الجهاد بما بقي لا موزونه هم يردوا بموزون لكن هو يكتر عليه الصرا فكانوا لما بيحفروا الخندق يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيل معهم تراب الكلام ده فكان ايه دارج من باب التخفيف الايه من باب التختيف والتحميل فهو سلم ابنك وع برضو وهو عمال يجي وراهم ويرميهم في النبل ايه خذها ولكن يوم يوم الرضا قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته ما هم مش أرجع بس ده هم مجموعة يجن وراهم يضربهم أول ما واحد رجع لي وراهم يستخدر شجرة ويجي له سهم يمعي بالضبط في المكان الذي قال فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه ما دايق عليهم وعادين اهربوا منه مهم دخلين إيه كده في حتة الضايقة من الجبل أم طلع لهم فوق الجبل تمام قال علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجار قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من أعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهره يعني هم رايح عاجزين يفرعوا على كل يطلع ويتلعبين في الجلد فكل الظهر اللي خدوه اللي كان راكب على جمل ولا راكب على حمار ولا راكب على ذبح فر وتركها فكل الظهر اللي هم سرقوه بقى خلف ظهر مين سلمة ابن الأقوى وليس هذا فقط يقول وخلوا بيني وبين الظهر يعني ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين برجة وثلاثين رمحا يتخفون ما هو واحد شايل رمح وبرد فأعلم يهرب جلد لازم يرمي اللي شايله على كلابه عشان يقدر إيه يقضى إيجري يعني تركوا الظهر وتركوا ما يملكون أيضا فالسلام هيعمل إيه قال فجعلت على هذه آراما وعلامات يعرفها النبي وأصحاب لأنه عارف النبي صاحب جاي وأصحاب وراء فعشان الرماح وهذه البرد يعني مدروح كان يعمل علامات عليها عشان يأخذها كغائم من هؤلاء المشركين قال حتى أتوا متضايقا من ثنية إذا قد أتاهم بدر ابن فلان للفزاري طلبوا مدد فجلهم مدد شوف هو سلم الوحد هو ويعمل إطار مجموعة من المشركين واستغاثوا بقلان ابن بدر للفزاري جابوه كمان مع آخرين فجلتوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على أع... على رأس قرن القرن هو الو... الجبل المنقطع لوحده من الجبل الكبير قلت مش عالي قوي انما يعني علوه مش, مش, مش كبير يعني فالفزاري بيوب يقول ما هذا الذي ارى؟ قلت كلكم على بعض كده وواحد زي دا عمل فيكم العملية دي كلها؟ قالوا لقينا من هذا البرش والله ما فارقنا منذ غلب يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. لما هو الفتك بقى عايز يقترح اقتراح عمل خطة حرب ضد من ضد شلون؟ فقال خليكم إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا ومن أن قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا طلبني رجل منكم فيجيكم شوف يعني وصل به الحال يقولون كده أنا لو عايز أجيب واحد فيكم هجيبه ولو كله أي واحد فيكم حد يجيبني مش عارف يجيبني طبعا انتوا تعرفوا مش عارف يجيبوا ليه بس اخر الحديث برضه. قال احدهم انا اظن طبعا يظن وستين يظن ليه انه هو من اول ما طلع وراهم العين فين شكوا وعمل فيهم ايه قال فراجعوا مكانهم وعندما تطلع له اربعة سامعوا فاشة كلمتين تنزل منه اما راجعين ايه مكانهم قال فما برحت مكان حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأكدي. على إثره أبو قتادة الأنصاري. على إثره المقداد بن الأسود الكندي. ثلاثة قراص. قال فأخذت بعنان الأخرم. الاخرم الاسدي سلمة مسك اللي جان اللي خرج بتنعص قال فولوا مدبرين اللي ما الجماعة المشركين يعني قلت يا اخرم احذرهم لا يقتطعوك لا يقتطعوك يعني يعني عملوا انشفاك عليك ينكروا بيت يسبك تمشي ومنطوئينك احذر لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخه في الأخرى من الأسد قال له إيه؟ قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحن بين وبين الشهادة قال فخليته لأنه مش رايح دبول لا تحب بين وين الشهادة ما ليش لا تحبيل ومش ممكن نسيبك والكلام لا لا تركه ليه عشان سلم قاله إن كنت تؤمن بالله وليهه الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحب بين وين الشهادة قال فخليته فالتقى هو عبد الرحمن الفجار اللي اللي هو أخذ الظهر في الأول وقتل راعي المريض عليه الصلاة قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله يعني الأخرم ضرب الفرس لعبد الرحمن بس عبد الرحمن قتل مين الأخرم الأسد وركب فرس الأخرم بقى وتحول على فرسه ولحق أبو قتاجة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعمه فقتله فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم الثالث مرة لما تحب يحب يحب يحب يحب هذا الحلف المحبب إلى نفسه تبعته أخذ على رجلي حتى ما أرى ورائي من أفحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا خلي بالك ان هم راكبين الايه الفرس جرى وراهم يتبعهم لدرجه ان هو لم يعد جرى لا الفرس ولا غبار الفرس كمان يبقى سريع جدا كما جاء كما جاء في اخر الحبيب يقول حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء طول النهار بيجل وراهم وحيموتهم العطش اخيرا وجدوا ايه بئر ماء هيشربوا حتى قبل غروب الشمس وجدوا بئر ماء يقال له ذا قرد اللي ينسبب له الغزوة ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا الي اعدوا وراءهم حليتهم عنه والله ما ذاقوا منه قطرة يعني برضي شوف وراهم يعني كلهم على بعضهم كده هم الجماعة المشكين وكلان الجبادة الفزاري والجماعة العفاءة بتاعته وهو الوحد وراهم من يدعهم يشربون قطرة من هذا جعل وهم عباس قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحف رجلا منهم فأصفكه بتهم في نغض كتفه النغض اللي هو الأعوشة أو الغضروف اللي بيكون موجود هنا يجب التهم حتى كده فقلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع فالمشف اللي ضرب بقى في اللي تتاعدة قال يا سكلته أمه أكوعه بكرة أولا الأكوع اللي بيدي الربع طمعتين بتحت الأرض يعني بقول أكوعه بكرة قال نعم يا عدو نفسه أكوعه بكرة هتكون في أي حتة كليل صالحنا تحت الأرض قال وأرضوا كرسين على ثانية من كتر ما بيجروا بالخبول الخيول كالك فما عدتش أدر تجري فتركوا الخيول وطلعوا يجري على رجليهم فخذ الخيول اللي هم تركوها وخلىها وردهاها برضو عشان استحادها يسلوها قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ولحقني عامر اللي عام يعني بصطيحة فيها مزقة من لبن وصطيحة فيها ماء المذغب باللبن اللي هو اللبن المختلط بماء طبعا بيجي طول النهار وراه والجو حار ها فعمو عامر قال عشان يشرب يعني قال فتوضأت وشربت ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلتهم عنه ده ده. اللي هو ده قرض النبي صلى الله عليه وسلم صحابه وصلوا إلى البيت اللي كانوا عايزين يشربوا منه ما خلاهمش ايه يشربوا منه قعد على البيت ما وامر بلالا ان ينحر له جذور دبح له جذور واوقده نارا واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واذا بلال نحر ناقة من الام لذلك استنقذته من القوم فاذا هو يشوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكبدها وسنامها قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلت أفا دي دي يا شوف بعد الجهد دي كله بقول يا رسول الله انتخب مئة واحد معايا ونطلع وردو برضو نجدهم إيه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده في ضوء النار وقال يا سلمته أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان إنت عايز تروح وراهم فهم عادين في أرض غطفان وواحد عزمهم على غدوة إذا بحلهم عبل فهم عادين هيشف العبل لنس أم قرع وراه ما هو مش عايزهم لا شربه ومش عايزهم يأكلوا كمان وخبالك ازاي قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم كلان جذورا قال فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا قال لا لسه يدور بيسلوخوا لإيه الجذور ولسه بقى حيطلعوا الكرشة بتاعته ولسه حينظفوه حطوه على النار إذا إيه زرقهم يروا إيه غبارا فخرج الجزور وغرب لأن القتيبة هو مين أكواه بكرة هو ما في الغير أتاكم القوم فخرجوا هالبين قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرسان اليوم أبو قتادة وخير رد رج وخير رجالتنا أبو أو سلمة وخير الرجالات نسأل الراجل هو بيش على رجله والفارس لو بيركب ذي الفرق قالكم ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل ليه لما أبل من الصنيع الحسني في هذا اليوم واخذ سهم الراجل لأنه يستحقه وأعطاه سهم الفارس نفلا ليه لي الصنيع في ذلك اليوم قال فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء هذه كرامة لسلام إن النبي ركب وراه على العضباء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا يعني ما فيش حد يقدر يسبق أبدا في الجري. فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة ممكن حد يخليني لحج المدينة احنا نشوفه وبينه بالمدينة الديه وطبعا لا يسبق شدا يعني الكل عارف ان هو هل من المسابق وعمل يكرر إيه الكلام مثال ما لكه وراء نبع الشخصان وسمع الكلام قال فجعن يعيد ذلك فلما سمعت كلامه قلت انا تكرم كريما ولا تهاد شريكا فقال نعم الا رسول الله يعني ما فيش حد فيكم ما ولا حد يقدر يتباقني ولا حد يقدر يعمل حاجة معايا الا النبي بس فسلم طبعا مش عاجب الكلام فقال يا رسول الله بأبي وأمي زرني فالوسابق هذا الرجل طالما هو عايز حد يتحدىه يعني ونشوف مين هيوصل مدينه بدري زرني فالجانب هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انشئ قل زي ما بقول للراجل اذهب الي اجل انا واقف اهو ها انا مش حد ومال انا واقف او مكان فضل خلاص الرجل طبعا ايه سلوق قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا او شرفين يعني تبقوا بالتفكير بقول التبقي نفسي وهو وقف وهو يجري صلع يجري يساوي يجري وبعدين نطف نطفتين نطلق بس سبقوا بثين كيلو وهي ليه اما عد السراح شوية واخد نفس الحدي وحسنه قال ثم عدوت في اثريه يعني هو سبقوا بثين كيلو ويعني ايه ياخد نفسه والتاني زي يستروخ عليه سابه برضو ايه يجري برضو قال فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى الحقه يعني جريت شوية لحد ما جرت قال فأصكه بين كتفي كتفيه وقلت قد سبقت قال والله قد سبقت والله فقال له أظن أظن أظن إيه لا زبع كنز قال فتبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليالي حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ده الجيل الفريد ثلاث ليالي فقط لا هي يعني طب الناس دول ما كانوش كجار ما كانوش بيغرعه ما كانوش بيقلعه كانت حياتهم كلها مع النبي صلى الله في الجهاد ست رجعين من غزوة ذا قرض ثلاثة يال وطلعوا لا خير يقول قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تفضقنا ولا خلينا ونحن عن فضلك ما اهتغنينا فثبت الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا وَأَنْزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك ربك قال وما اتغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن كان يخصه إلا استشهده قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا بعامر. خلص عارف ما تعتنى بعامر خلاص عرف إنه طلما يستغفر له استفر كذا جاءه استجبوا لولا ما تعتنى بعامر أي بقي بينه وخرانه قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يختر بسيفه. يغطر بالخيف يعني يرفعه مرة ونزله يرفعه ونزله كذلك كما عفع الأطراح اللي كان يرفع العصير العوجة دي ونزلها ده من باب الاختيار وهو يقول قد علمت مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك اختلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عني عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختنف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترش عامر وذهب عامر يدفل له بحول فادي السيف من ينزل فرجع سيفه على نفسه يعني مش مرحب هو الذي قتل عامر عامر قتل نفسه المحب يسفل ويندجل في فجاء في نفسه قال فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر لي قتل نفسه يعني جعلوه هي بمثابة المنتحن قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بغل عمل عامل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد عنده رمد في عيني قال لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله في حديث آخر قال عمر ما استشرفت يوم يومئذن لما اتشرفته أن يكون في مقدم الناس أو أن يكون له شأنه وكذا إلا في اليوم ده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقيمنا الضياء تغذر رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله دي شهادة ما فيش حد يفرر فيها قال فأتيت عليا فيه أقوده أقوده يعني مش يقول ذا وهو أرمده حتى أتيت به رسول الله صل معصلا فبسف في عينيه فبرآه وعطاه الرالي وخرج مرحب الوقائد ليه ملك اليهود فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي سلاح بفل مجرب إذا الفروب أقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة أو فيهم بالصاع كيلة فندرة وهو الحيدرة اسم من أسماء الأسد وعلي بن بيكاري كان اسمه أسد كان يسمينه أسد لحد ما جاء أبوه وسماه عليا. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يدي ده حديث لي لا يعرف كثير من الناس ماذا فعل في المشكين أقوى الناس قلوبا هم المسلمون إذا ضموا إلى قوة قلوبهم النظر إلى الآخرة لأن النظر إلى الدنيا يضعف المنى قال الله عليه وسلم إذا تباعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورغيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم إيه ما هو السبب في هذا الزل وهذا الضعف الثلاث حاجات الأولين إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وخصم أذناب البقر هي ذل زي حديث في رواية الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاث رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها ورجل له خلفات وهو ينتظر نتاجها ورجل رفع بيوتا ولم يرمي ثقوفها قال ليش عايز واحد من ثلاثة جول بنى رجل نكح مرأة ولم يبني بها عقد عليها يعني فعايز يرجع عشان استزوج فاللي زي ذا لا ينتصر ليه إنه كل ما يرى بارقة ثلج يهرب عشان عايز يرجع لمين؟ يرجع للعروس الرجل الثاني له خليفات ينتظر نتاجها اللي اللي هو إيه؟ الغنم والكلام وكل دنمان دون حامل فبيومن لي نشهبه بالغد فعايز يرجع للغنم والثاني يدوب كرر على الجدران وحير مستع عشان يبني البيت. قال واحد للثلاثة كل لا يتبعه لأن الذي يذهب إلى ميدان المعركة ويريد أن يرجع يهزمه لكن متى ينتصر إذا عزم على أنه لن يرجع خلاص هو دا اللي ينتصر يبقى لن يلوي على شيء كيش حاجة ورى ظهره ممكن خفيف وبالتالي الموت عنده أحب من الشيء فالصحابة رضي الله عنهم لما تركوا ديارهم وتركوا أموالهم استوت كل الأرض بالنسبة لهم بعدش تفر يروح شرق يروح غرب يروح جنوب يروح شمال تفر طالما ترك ملاعب سلاه وترك دياره وترك ماله نحن عندنا الطلبة في الشمال العامة يقول لك إذا فاتتك الرغبة الأولى والثانية كل الكليات تستوت وفي ساعة واحد يقولك إذا فاتتك الرغبة الأولى بس كل الكليات تستوت قالوا اصنعادش هم وروح عن كله ليه راح في فعشان كده الصحابة لما قردوا من ديارهم من ديارهم واموالهم ما عادوا يخافون على شيء فما عادش تفري معهم فكان فيهم امثال سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه وذلك نحن لا نعلم جيلا من المجال من عهد آدم عليه السلام الى هذه الساعة كون دولة قوية فتية في عشر سنوات الا النبي صلى الله عليه وسلم أرضه. دولة 12 سنوات ده ما حصلش في التاريخ البشري ليه لان كان امثالها هؤلاء هم الحشو قال رجل لعلي بن ابي طالب وبه نخله لمثات قسمت في عهدك ولم تسر في عهد عمر قال لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا والي على مثلك هذا الفرق الفرق هو نوعية الرجال ناس لهم هم يعيشون به ينامون به ويفتيحظون عليه اللي هو أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى قوة اللي ينبغي أن يعيش المرء به ينام به ويقوم به إذا إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة سننتصر بإذن الله لأن الصحابة كانوا كذلك فنعنز أقول لإخواني ونحن في مفترض الطرق ومقبلون على مرحلة الله أعلم كيف تكون قال لي رجل بعدما البيت أول محاضرة لي بعد الثورة في مجل العليم للبان قلت إن هذه الثورة كانت ثلثة كبيعة أبي بكر فالأولي كده فرجل أراد أن يستوضح مني هذا المعنى فقال يعني ما وجه الشبه بينها وبين بيع كريبك قلت بينهما شبه وبينهما فرق كبير لكن هذا الفرق غاب عني وأنا أتكلم فلم أذكره فأنا اليوم أذكره قلت كما قال عمر ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة خيب الله ما ذكرتوش وق الله شره وهذا الذي جرى في بلدنا فلتة أيضا لكن لا ندري أيق الله شرها أم لا لكن كلاهما كان فلتة ولا يختيف أحد منا على أن ما جرى كان فتا فمصر مقبلة على مخاض. مصر الآن حامل فليت شعري كيف تلد وما حال الغلام الذي تلد أينزل حيا أو مخدجا أو ميتا نسأل الله أن يقي شرها وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما ظهر النجاة في هذه الفتنة أن يرجع الناس إلى أهل العلم وأن يبرح الناس مكان العلماء هو لأننا جاء نهاردة بنقول بعد الثورة ظهرت قوة الشاذليين. يا ترى من أين أتت قوتهم؟ أتت قوتهم من معرفتهم بدينه؟ فلا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نترك هذا الثغرة، لأن هذا هو مصدر قوتنا الحقيقي. الوقوف على إحلاق العلم وأن نبرحه وأن يكون للناس علامات ومنارات أيها الناس إن لكم منارات فارجعوا إلى مناراتكم ولا يتحركن أحد من قبل نفسه بل لا بد أن يرجع إلى أهل العلم اتقاد وأن يأخذ بنصيحته وكان قال ابن الجزير رحمه الله في مطلع خواطرة من خواطره اكتاله الماتع صيد الخاضر من استشرف للفتنة اخذته نسأل الله عز وجل ان يقينا وياكم الفتنة ظهر منها وما بطن اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ليه لكم.